أ م ا والركاب و أ ق ت ا ب ه ا تجوب الفلاه بمجتابها تنص بكل فتى ناسك صحيح ا ن ه ا غير مرتابها متى ذكرت عنده مومس فليس حذارا بمغتابها و أ ج ب ا ل فهر و أ ح ج ا ر ه ا و ك ع ب ة كعب ومنتابها وكتب يبين اتقاء المليك في دارسيها وكتابها لقد عتبت هذه الحادثات فلم ترض خلقا باعتابها تحل إ ذ ا استربت بك ا ه ت و ا م ي و أ ن ت فعلت أ ف ع ا ل المريد ضريبك في بني الدنيا كثير وعز الله ربك عن ضريبي وما العلماء والجهال إ ل ا قريب حين تنظر من قريبي متى ما ي أ ت ن ي أ ج ل ي ب أ ر ض ي فنادي على ا ل ج ن ا ز ة للغريب اكاشر من لقيت على حذار وليس على اعتقادي من عريبي يا ايها المغرور لب من الحجا ة واذا دعاك الى التقى داع فلب ان الشرور لك ا ل س ح ا ب ة انجمت لك السرور ك أ ن ه برق خلب و أ ب ر من شرب ا ل م د ا م ة سفنت في عزجه شرب الرثيئه في العلب جاءتك مثل دم الغزال ب ك أ س ه ا م ق ت و ل ة قتلتك فله عن السلب ح ل ب ي ة في النسبتين ل أ ن ه ا حلب الكروم و إ ن موطنها حلب والعقل أ ن ف س ما حبيت و إ ن يضع يوما يضع فغوى الشراب وما حلب والنفس تعلم أ ن ه ا م ط ل و ب ة بالحادثات فما تراعى من الطلب والدهر أ ر ق م بالصباح وبالدجى كالصل يفتك باللديغ اذا انقلب و أ ر ى الملوك ذوي المرات ب غ ا ل ب أ ي ا م ه م فانظر بعيش كمن غلب سيان عندي ماجح م ت خ ر س في قوله و أ خ و الهجاء إ ذ ا تلب للرزق أ س ب ا ب تسبب والعيش م أ م و ل محبب و ص ب ا ب ة ا ل إ ن س ا ن بالدنيا أ ر د ك دما ت س ب ب شرب م ر ء من ق ه و ة ش ا م ي ة حتى تحبب و أ خ و ه يكره ن غ ب ة في الرفض من ذهب يضبب والموت طب ليس يبرئه الحكيم وان طبب يا ط ر ف ه انبت ا ل ا ق ب ة وصم حافرك المقبب وجذبت في الجري الخيول وكنت من وضح مجبب فليدركنك م ر ة ما ادرك الخرق المربب والصمت يلزمه الفتى من بعد ما غنى وشبب جنى ابن ستين على نفسه بالولد الحادث ما لا يحب تقول عرس الشيخ في نفسها لا كنت يا شر خليل صحب انفع منه عندها برجد اذهب قرا او سقاء سحب ك أ ن م ا ا ل أ ج س ا د إ ن فارقت أ ر و ا ح ه ا صخر ثوى أ و خشب وما درى الميت أ ا ك ف ا ن ه م خ ل ق ة في رمسه أ م خشب شاب علينا أ م ر ن ا شائب وقد وددنا أ ن ه لم يشب طوبى لطير تلقط ا ل ح ب ة ا ل م ل ق ا د ة أ و وحش تقف العشب لا ت ا ل ف ا ل إ ن س ولا ت ع ر ف ا ل ق ن س ولا تسمو إ ل ي ه ا ا ل أ ش ب فلا ت ش ب ا ل ح ر ب و ق ا د ة فخامد في نفسه من يشب قد أ ع ز ب العالم أ ح ل ا م ه م يا عازب الحلم عن الناس ث ب م ي ر ا ن حقد بين أ ح ش ا ئ ه م فلفظهم عنها شرار و ث ب تنسيهم العارفه الهيف كالاغصان والاعجاز مثل الكتب اخبرت عن كتبك ا ع ج و ب ة ورب مين ضمنته الكتب تواصل الغي ولو لم يكن فيك حجا ما عتبت كالعتب وطبعك الشر ف إ ن أ م ك ن ت ت و ب ة ليل من سواد فتب ويطلب ا ل ن ق ل ة من خيمهم ناس على كل قبيح رتب إني ونفسي أ ب د ا في ج ذ ا ب ا ق ذ ب ه ا وهي تحب الكذاب إ ن أ د خ ل النار فلي خالق يحمل عني مثقلات العذاب يقدر أ ن يسكنني ر و ض ة فيها ك ر ا م ة بالمياه العذاب لا أ ط ع م الغسلين في قعرها ولا أ غ ا د ى بالحميم ا ل م ذ ا ب ع ا ق ب ة الميت م ح م و د ة إ ذ ا كفى الله أ ل ي م العقاب ليس عذاب الله من خانه كالقطع ل ل أ ي د ي وضرب الرقاب لكنه متصل فاحتقب ما شئت لا يوضع وضع الحقاب وناره لا تشبه النار في اثنائها ما أ ط ع م ت من ت ق ا ب كم عمل أهمله عاملٌ يحفظه خالقنا بارتقاب و إ ن م ا غودر في مدنا كقاب قوس مد أ و بعض قاب ليتي هباء في ق ن ا ت ي لاي أ و ق ط ر ة بين جناحي عقاب أ و كنت قدريا أ ه ا ق ف ر ة م ش ر ب ه من آ ج ن ا ت الوقاب د ن ي ا ت و ر ه ا ء لها ش ا ر ة وقبحها يستر تحت النقاب يا ن ا ق ة في ضرعها قاتل تعله مرتضعات السقاب هل وائلت م غ ف ر ة بالذرى ا أ و ف ع و ا ن ساكن بالشقاب آ ه ي لضعفي كيف بي هابطا في الواد ي أ و مرتقيا في العقاب ما أ ج ل ي في أ ج ل ي حاضر من بعد ما جردت أ ه ل الجريب ك أ ن حواء التي زوجها آ د م لم تلقح بشخص قريب قد كثرت في ا ل أ ر ض جهالنا والعاقل الحازم فينا غريب و إ ن يكن في موتنا ر ا ح ة فالفرج الوارد منا قريب هل من عريب أ و ذوي جرهم أ و إ ر م أ و آ ل قسم عريب من جالس المغتاب فهو مغتاب لست على كل جنى بعتاب ولا مجاز مخطيا إ ذ ا تاب وكيف لي بورد نسك مؤتاب أ ق ط ع منه حندسا واجتاب وتضمر ا ل أ ق ت ا ب فوق ا ل أ ق ت ا ب تزعجني ذات وجيف رتاب تخط في ا ل أ ر ض سطور الكتاب إ ن بنفسي في التقى لمرتاب ولا أ ش ك في الحمام المنتاب إ ذ ا وهب الله لي ن ع م ة أ ف د ت المساكين مما وهب جعلت لهم عشر سقي الغمام و ع ط ي ت ه م ربع عشر الذهب و إ ل ا فليس على قادح إ ذ ا ماكبا ل ز ن د دفع اللهب ولو أ ر س ل ت في المهب الجنوب لما عجزت عن سلوك المهب يحل بمهر رحيق الرضاب وليس يحل رحيق العنب يعيد ا ل ف ت ا كالذي نابه جنون على أ ن ه لم ينب وما أ خ ذ العقل من أ ه ل ه و إ ن هو غر اللمى والشنب تنافس قوم على ر ت ب ة ك أ ن الزمان يديم الرتب ودنياك غر بها جاهل فتبت على كل حال وتب وكم من بعير قضى دهره بشد البطان وعض القتب و آ خ ر في مرتع هامل تضالع من أ ش ر أ و عتب ولي عمل كجناح الغراب أ و جنح ليل إ ذ ا ما رتب ف إ ن كان يكتبه كاتب فقد سود الصبح مما ك ت ب أ خ ب ت ركابي ام أ ت ي ح لها خبت عميم رياض ما يزال به نبت وكفرها ليل ترهب شهبه تخال يهودا عاق عن سيرها السبت وهيجها قول يقال عن ا ل ح م ا وذاك حديث ما محدثه ثبت ومن عاين الدنيا بعين من النهى فلا ج ذ ل يفضي إ ل ي ه ولا كبت وفالله يا بدر السماء بزعمه وكم جبت جنحا قبل أ ن يعبد الجبت يعيش أ ن ا س لا يمس جسومهم شفوف ولا يحذى ل أ ق د ا م ه م سبت رقدت زمانا ثم أ ر ق د ن ي ا ل و ن ا و أ ل ه ب ت دهرا ثم أ د ر ك ن ي الهبت ث ل ا ث ة أ ي ا م ل أ ه ل تنافر ولكن قول المسلمين هو التبت يرى ا ل أ ح د النصري عيدا ل أ ه ل ه وجمعتنا عيد لنا ولك السبت وما الناس إ ل ا خالف بعد سالف كذلك نبت ا ل أ ر ض يخلفه النبت إ ذ ا افتكر ا ل إ ن س ا ن في أ م ر دينه بدا ن ب أ يثني الحجى وبه كفت فهل خبر عن أ ن ف س بان وفدها إ ل ى الله معمور ب أ ج س ا م ه ا الخبت أ ل م تر الدنيا وسوء صنيعها وليس سوى وجه المهيمن ثابت د خ ا ل ف برساها فبرس بها مكن ا ق ر ة وبرس يذهب القر نابت مصل ودهري وغاو وناسك و أ ز ه ر م ك ب و ط و أ س و د كابت أ ي ن ح ل سبت يعقد الحظ يومه فينجح ساع أ م هو الدهر س ا ب ت ر أ ي ت جماعات من الناس اولعت ب إ ث ب ا ت أ ش ي ا ء استحال ثبوتها فقد أ خ ب ر ت عن غيها سنواتها كما اخبرت احادها و س ب و ت ه ا وما هي الا النار توقد م ر ة فتذكو وتارات يحين حبوتها م س ي ح ي ة من قبلها م و س و ي ة ح ك ت لنا اخبارا بعيدا ثبوتها وفارس ق شبت لها النار وادعت لنيرانها الا يجوز ه ب و ت ه ا فما هذه الايام الا نظائر تساوت بها احادها و س ب و ت ه ا ك أ ن قلوب القوم منا جنادل فليس لها عند ا ل أ م و ر حصاه إ ذ ا م د ع و ا لله خوفا و ط ا ع ة فلا ريب أ ن المدعين ع ص ا ت و أ و ص ا ه م أ ه ل ا ل أ م ا ن ة والتقى فما حفظت بعد المغيب و س ا ه إ ن ا حسبنا حسابا لن يصح لنا قد بان في ك ل ه التفريط و ا ل غ ل ط وكثره المال شغل زاد في نصب و ق ل ة منه معدول بها الفلت ه ذ ه الحباله قد ضمت جماعتنا فهل ينوص ف ة منا فينفلت أ ص ب ح ت كالقوس حنتها اساورها و ك ن ت كالسهم أ و كالسيف ي ن ص ل ت إ ذ ا أ ت ا ن ي حمامي ماحيا شبحي وما صنعت فعيشي كله و عنت لعل قوما يجازيهم مليكهم إ ذ ا لقوه بما صاموا وما قنتوا لا خير في المال أ ع ط ا ه و أ ج م ع ه إ ذ ا عريت فمما حست عريت وما انتفاعي إ ذ ا أ ص ب ح ت ذ ا ك ر ة و إ ن م ا أ ن ا رسل الضرع ص ر ي ت وصاغني الله من ماء وها أ ن ا ذاك الماء أ ج ر ي بقدر كيف جريت ب ر ي ت ل ل أ م ر لم أ ع ر ف حقائقه فليتني من حساب الله بريت أ ر ى خيال إ ز ا ر حمه قدر ظهرت منه قليلا ثم وريت مالي رضيت بما أ ن ك ر ت ه زمنا وخلتني بصروف الدهر ضريت فهل درى الليل ان ضم الرجاج له فم وقدر للشتقين تهريت ك أ ن ن ا في قفار ظل سالكها نهج الطريق وما في القوم خريت لو ينطق الليل نادى كم فرى ظلمي فجر و أ د ل ج ت في حاج و أ س ر ي ت و أ ع م ل ت ن ي رجال في م آ ر ب ه ا ك أ ن ن ي جمل ل ل إ ن س أ ب ر ي ت لا يصبرون فقير تحت فاقته إ ن السباريت جابتها السباريت ناس إ ذ ا نسكوا عدوا م ل ا ئ ك ة و إ ن طغوا فهم جن عفاريت لا تطريني فلي نفس م ج ر ب ة تسر وجدا اذا بالمين أ ط ر ي ت و إ ن مدحت بخير ليس من شيم حسبتني بقبيح الدم فريت أ ر ى ا ل أ ش ي ا ء ليس لها ثبات وما أ ج س ا د ن ا إ ل ا نبات ب إ ذ ن الله تفترق البرايا لقيتها وتجتمع الثبات أ ج ل ت سبتها أ ش ي ا ء موسى أ س ب ت القطع ذاك أ م السبات س أ ل ت عن البواكر أ ي ن أ ض ح ت وعن أ ه ل التروح أ ي ن بات وهل أ ر و ا ح هذا الخلق إ ل ا عواري المقادر ل ل ه ب ا ت تبغض ساعنا أ ب د ا إ ل ي ن ا وهن إ ل ى النفوس محببات جياد ما يزال لها خبيب قوارب ب ا ل أ ن ي س مقربات ومن يحمي ونسوه آ ل كسرى وقوف بالعراء مسلبات وما يدري الفتى والظن جهل واقضيه المليك مغيبات لعل بنات نعش والثريا وشرقه للردى متاهبات سحائب مبرقات مرعدات ل م ه ج ة كل حي موعدات ه وكيف يقام في امر مهم ليفعل والمقادر م و ع د ا ت ه و أ ن ف س هذه ا ل أ ج س ا م طير بزات حمامها متسيدات فمالك والهنود منعمات ك أ ن قدودهن مهندات يفندن الحليم بغير لب وهن و إ ن غلبن مفندات يخلدن ا ل إ م ا ء نضار صوغ فهل تلك ا ل ش خ و ص مخلدات تقلدت ا ل م آ ث م باختيار أ و ا ن س بالفريد مقلدات إ ذ ا عوتبن في جنف وظلم أ ب ت إ ل ا السكوت مبلدات يغادرن الجليد قرين ضعف صوابر للنوى متجلدات لقد عابت أحاديث البرايا أحاديث عابت شكول في الزمان مولدات أ ت ع ب د من أ ث ا م تتقيه ض و ا ل م ب ا ل أ ذ ى متعبدات تريق بذاك في قتل دماء رؤوس في الحجيج ملبدات تعالى الله لم ت ص ف السجايا ف أ ف ع ا ل المعاشر مؤيدات إ ذ ا ما قيل حق في أ ن ا س ف أ و ج ه ه م له متربدات مخازيهم أ و ا ب د في الليالي فلا تهج ا ل أ س ى م ت أ ب د ا ت و أ ط ه ر من ضوارب في نعيم نعام بالفلا متهبدات تقيد لفظها عن كل بر مواش بالحلي مقيدات عجلن الى إ مساءه مستجير لواه في الخطى م ت أ ي د ا ت وتنقص خيرها أ ش ر ا وفتكا صواحب منطق متزيدات ولسن الهائدات ا ولا النصارى ولكن في المقال مهودات مضت لعوائد الكذب المورى سوادك بالخنا متعودات تؤود منك عقلا في سكون غصون خواطر م ت أ و د ا ت فلا يجلس على السعدات لاه فانفاس الفتى متصعدات تمر به حوالك فوق بيض وخضر في العقيق مسبدات ومن ت خ ل ق أ ي ا م طوال ف إ ن شجونه متجددات وتسنح بالضحى ض ب ي ا ت مرد بكل ع ظ ي م ة متمردات وقد أ غ م د ن في ازر ولكن سيوف لحاظهن مجردات ووردت اللباس بلون صبغ حدود بالشباب موردات ومن فقد ا ل ش ب ي ب ة فالغواني له عند الورود مسردات هواجر في ا ل ت ي ق ض أ و عواصم وفي ق ي ف الكرى متعهدات إ ذ ا سهدنه بطويل هجر فما أ ك ف ا ن ه ن مسهدات خواطئ غير أ س ه م ه ا خواطن لكل كبيره متعمدات تخالفت الغرائز والمعاني فكيف توافق المتجسدات فما بين المقابر نادبات وما بين الشروب مغردات قدحن زناد شوق من زنود بنار حليها متوقدات ولم تنصف بياض الشيب أ ي د لوافد شيبهن مسودات ت أ خ ر أ ب ي ض الفودين ظلم إ ذ ا شمط القرائن و ل د ا ت تحيرت العقول وما أ س ا ء ت د و ا ئ ب في التقى متهجدات وفي مهج ا ل أ ن ي س مثلثات على علاتها وموحدات فما عذري وعند الله علمي إ ذ ا كذبت قوائل مسندات فهل علمت بغيب من أ م و ر نجوم للمغيب معردات وليس بالقدائم في ضميري لعمرك بل حوادث موجدات فلو أ م ر الذي خلق البرايا تهاوت للدجى متسردات و أ م س الليث منها ليث غاب يجادب فرسه المتوحدات و آ ض ى الفرغ للساقين فرغا تحاول ماءه المتوردات وهب يروم س ن ب ل ة السواري خبير والزرائع محسدات ونال فريرها بمداه فار ذنوب ضيوفه متغمدات ك أ ن نعامها والله قاض نعائم بالفلات مطردات وقد زعموا ب أ ن لها عقولا و أ ق ض ي ة المليك مؤكدات و أ ن لبعضها لفظا وفيها حواسد مثلنا ومحسدات أ ت ح م ل ن ي إ ل ى الغفران عيس على نص الوجيف ي مؤجدات ولا تخشى الخطوب مسبحات بعزه ربهن ممجدات أ ر ى حسن الشمائل منك حفت عليه ا ل أ ي م ن المتوسدات ف إ ن الطبع يطمح بالمعالي و إ ن كلاب شرك مؤسدات على الكذب اتفقنا فاختلفنا ومن أ س ن ى خلائقك الصموت وقد كذب الذي سمى وليدا يعيش وبر من سمى يموت أ ي ا طفل الشفيقه ان ربي على ما شاء من امر مقيت تكلم بعد موتك باعتبار وقد اودى بك النبا المقيت تقول حللت عاجلتي بكرهي فعشت وكم ل د د ت وكم سقيت رقيت الحول شهرا بعد شهر فليتي في ا ل أ ه ل ه ما رقيت فلما صيح بي ودنا فطامي ي تيممني الحمام فما وقيت تركت الدار خ ا ل ي ة لغيري ولو طال المقام بها شقيت نقيت فما دنست ولو تمادت ح ي ا ة بي دنست فما نقيت وما يدريك باكيتي عساني لسكن الفوز في الاخرى تفيت رقتني الراقيات وحم يومي فغادرني ك أ ن ي ما رقيت هبيني عشت عمر النسر فيها وكان الموت آ خ ر ما لقيت فقيرا فاستهمت بلا انتقاء لربي او أ م ي ر ا فاتقيت ومن صنع المليك إ ل ي أ ن ي تعجلت الرحيل فما بقيت لو اني هظ ش ا ب ة لارتقيت وماء في ا ل ق ر ا ر ة ل س ت ق ي ت اما المكان فثابت لا ينطوي لكن زمانك ذاهب لا يثبت قال الغوي لقد كبدت معاندي خسرت يداه ب أ ي أ م ر يكبت والمرء مثل النار شبت وانتهت فخبت و أ ف ل ح في ا ل ح ي ا ة المخبت وحوادث الايام مثل نباتها ترعى و ي أ م ر ه ا المليك فتنبت و إ ذ ا الفتى كان ت ت ر ا ب م آ ل ه فعلام تسهر أ م ه وتربت إ ن كانت ا ل أ ح ب ا ر تعظم سبتها ف أ خ و ا ل ب ص ي ر ة كل يوم م س ب ت قد أ ص ب ح ت ونعاتها نعاتها وكذلك الدنيا د خ ي ب سعاتها ك ر ا ر ة أ ح ز ا ن ه ا ب ر ا ر ة سكانها م ر ا ر ة ساعاتها نامت دعاه الدولتين فضاعتا وهي ا ل م ن ي ة لا تخيب دعاتها ذرها وتلك ن ص ي ح ة م ع ر و ف ة عظمت منافعها وقل وعاتها لا تتبعن الغانيات مماشيا إ ن الغوالي جمه تبعاتها و إ ذ ا اطلعن من المناظر فالهدى الا تراك الدهر مطلعاتها واحضر مقال الناس إ ن ك بينها سرحان بان حين غاب رعاتها ودع ا ل ق ر ا ء ة إ ن ظننت جهيرها ذكرت به الحاجات مستمعاتها فالصوت هدر الفحل تؤنس ركزه الافه فتجيب ممتنعاتها أ و ل ى من البيض ا ل أ و ا ن س بالعلا خلص تجوب الليل مدرعاتها جمعت جسوم من غرائز أ ر ب ع وتفرقت من بعض مجتمعاتها وهي النفوس إ ذ ا تميز بينها فاعزها في العيش مقتنعاتها ومتى ت ر د ت أ م و ر ه ا بقياسها ف أ ح ق ه ا ب م ذ ل ة ط م ع ا ت ه ا و ك أ ن آ م ا ل الفتى وحطوفه فئتان تهزا منه مصطرعاتها أ و ق ا ت ع ا ج ل ة ك أ ن مضيها وامض البروق خواطفا لمعاتها ويخالف ا ل أ ي ا م حكم واقع فيها ومثل سبوتها جمعاتها كم أ و ق د ت لشموعها ص ب ح ي ة في الليل ثمه ا ط ف ئ ت شمعاتها فمتى ينبه من رقاد مهلك من قد أ ض ر بعينه هجعاتها وترادفت هاذي الجدوب ولم تلح غراء تبغي الروض منتجعاتها و ك أ ن تسبيحا هديل ح م ا م ة في مجد ربك أ ل ف ت سجعاتها من ي غ ت ب ط ب م ع ي ش ة ف أ م ا م ه نوب تطيل عناءه فجعاتها و إ ذ ا رجعت إ ل ى النهى فدواهب ا ل أ ي ا م غير مؤمل رجعاتها تهوى ا ل س ل ا م ة والقبور مضاجع سلبت عن اليقظات م ض ت ج ع ا ت ه ا دنياك م ش ب ه ة السراب فلا تزل برزين حلمك موشكا خدعاتها ر ق ش ا ع فيها ليلها ونهارها تلك ا ل ض ئ ي ل ة ش أ ن ه ا لسعاتها و ت ر ف أ غ ر ا ض الشباب وينطوي إ ب ا ن ه ا فتنيب مرتدعاتها وينهنه الرجل الحصيف بسنه أ و ط ا ر ه فتضيق متسعاتها وتقارعت شوس الخطوب فكشفت عن مهلك الحيوان مقترعاتها تستعذب المهجات ورد بقائها فتلذه وتغصها جرعاتها وتظل حبات القلوب زرائعا ك ا ل أ ر ض والصهوات مزدرعاتها إ ن كان قد عتم الظلام فطالما متع النهار فماونت متعاتها نظمت قصائد من أ ذ ل مثلاتها أ م ث ا ل ه ا فاتتك منتزعاتها وتعين أ س ب ا ب ا ل ح ي ا ة وينتهي أ م د لها ف ت ك و ن منقطعاتها فاخفض حديثك ل ل م ح ج ث جاهدا ف د م ي م ه ا ل أ ص و ا ت مرتفعاتها مهج تخاف من الردى ولعله إ ن جاء ت أ م ن ص و ل ة هلعاتها أ و ما تفيق من الغرام بفارك م ش ه و ر ة مع غيرنا وقعاتها نفس ترقع أ م ر ه ا حتى إ ذ ا أ ج ل تورد أ ع ج ز ت ركعاتها وترى الصلاه على الغوي ث ق ي ل ة مثل الهضاب ت ؤ و د ه ركعاتها وتظل أ ف ع ا ل الشرور جناتها وتفوز بالخيرات مصطنعاتها ومحاسن الدول التي غرت بها حالت فقبل حسانها شنعاتها والنار إ ن قربت كفك م ر ة منها ف ن ت عن قبضها لدغاتها ولعل عكسا في الليالي عكسا كائنٌ في فتعود في الشرقات متضعاتها بنت عن الدنيا ولا بنت لي فيها ولا عرس ولا اخت وقد تحملت من الوزر ما تعجز ان تحمله البحت ان د ح و ن ي ساءني مدحهم وخرت اني في الثرى سخت جسمي انجاس فما سرني اني بمسك القول ضمخت من وسخ صاغ الفتى ربه ّ فلا يقولن توسخت والبخت في الاولى انال العلا وليس في آ خ ر ه بخت كذا ك قالوا واحاديثهم يبين فيها الجزل والشخت لو جاء من اهل البلا مخبر س أ ل ت عن قوم وارغت هل فاز ب ا ل ج ن ة عمالها وهل فوى في النار نوبخت والظلم ان تلزم ما قد ج ن ا عليك بهرام وبيدخت وبعض ذا العالم من بعضه لولا ا ي ا ت لم يكن ف خ ت و ر ح م ة للانام كلهم فانهم من هوى ا ل ح ي ا ة اتوا ا ف ط لهم ما اقل ف ض ن ت ه م لذوا اكيلا وانما سئتوا غنوا من الجهل في محافلهم ولو دروا ما تحملوا ن أ ت و ا عليكم ب إ ح س ا ن ك م إ ن ك م متى تكبتوا غيركم تكبتوا يربي المعاشر أ ب ن ا ء ه م ويشقى ا ل أ ن ا م بما ربتوا وما الناس إ ل ا نبات الزمان فليحسد القوم ما نبتوا فيا للنصارى إ ذ ا أ م س ك و ا ويال اليهود اذا اثبتوا وقد سئلوا عن عباداتهم فما ايدوها ولا ثبتوا ومن خير ما فعل الفاعلون انهم بتقى اخبتوا اترغب في الصيت بين الانام وكم حمل الناده السيت وحسب الفتى انه مائت وهل يعرف الشرف الميت يامل كل ان يعيش وانما تمارس اهوال الزمان اذا عشتا اذا افترقت اجزاء جسمي لم ابل حلول الرزايا في مصيف ولا مشتا فرش معدما إ ن كان يمكن ريشه ولا تفخرا بين ا ل أ ن ا م بما رشتا و إ ن فضت ل ل أ ق و ا م بالمال والغنى فيا بحر أ ي ق ب ا ل ن ض و ب و إ ن جشتا أ ك ر م ضعيفك والافاق م ج د ب ة ولا تهنه ولو أ ع ط ي ت ه القوتا وجانب الناس ت أ م ن سوء فعلهم و أ ن تكون لدى الجلاس م ن ق و ت ا لابد من أ ن يذموا ك ل م ن ص ح ب و ا ولو أ ر ا ه م ح ص ل م ع ز ا ء ياقوتا وقض وقتك بالتقوى تجوزه حتى تصادف يوما فيه موقوتا إ ن شئت أ ن ترزق الدنيا ونعمتها فخل دنياك تظفر بالذي شئت ان شئت تطلب منها غير مسعفه ومالها ايها الانسان انشيتا ف خ ش المليك ولا توجد على ر ه ب ان انت بالجن في الظلماء خشيتا فانما تلك اخبار م ل ف ق ة ل خ د ع ة الغافل الحشوي ح ش ي ت ا عيدان قيناتنا من تحت ارجلها وعود قينتكم في حجرها باتا وما حكينا النصارى في لباسهم ولا ب غ ي ن ك أ ه ل السبت إ س ب ا ت ا لكنهن ح ن ي ف ا ت بمزعمنا ذ ك ر ن ا الله تمجيدا و إ خ ب ا ت ا يثبتن ربا قديرا لا كفاء له وما عمدن لغير الله اثباتا يا صاح إ ن حاورت آ خ ر مشفق يبغي رشادك جاهدا أ ن تسكتا كم ب ك ت الموت الحريص على الذي ي أ ت ي فسحت مقلتاه وبكتا قد زكت القدمان في غير الهدى ويداه عما حازه ما زكتا والنفس شكت في يقين الامر و ا ل ك ب ا ن ان رمتا قنيصا ش ك ت ا من ف ك ت ا ولديهما سبب ا ل م ن ا تتمسكان به الى ان ف ك ت ا لم تشف د ن ب المكتان و أ ن لي شفتين أ خ ل ا ف ا ل م ع ي ش ة مكتا ب كادت سني إ ذ ا نطقت تقيم لي شخصا يعارض بالعظات مبكتا وتقول من بعث اللسان بغير ما أ ر ض ى فحق أ ن يهان ويسكتا لا اخطب الدنيا الى مالك الدنيا ولكن خطبتي اختها النفس فيها وهي م ح س و د ة ذات شقاء عدمت بختها وهي تقفي بالردى درها كما تقفت بالردى بختها ما ام دفر ام طيب ولو انك ب ا ل ع م ب ر ضمختها اي صفات لا يرى دهرها يجيد في مدته نحتها كانوا زمانا فوق غبرائهم ثم استحالوا فغدا و تحتها اودعهم ربهم سرها من بعد ما اطعمهم ص ح ك ا أ ص م ت الشهور فهلا صمت ولا صوم حتى تطيل السمو تا يلاقي الفتى عيشه بالضلال ويبقى عليه إ ل ى أ ن ي م و ت أ خ و الراح ان قال قولا وجدته احسن مما يقول السمو تا ويشرب منها إ ل ى أ ن يقيئه ولا غرو ان قلت حتى ي م و ت يمر بك الزمن الدغبلي و ك ن ف ي ه من رجل أ س ن ت فلا ت س أ ل ا ل م ر أ ة عن سنه ولا ماله و خ ش أ ن تعنتا ولا تبغين ل م ح ة في ا ل ح ي ا ة إ ل ى جاريتك إ ذ ا كنتا فلولا م خ ا ف ة جن الشباب وسوء ا ل غ ر ي ز ة ما جنتا وحسبك من مخزيات ا ل ف ع ا ل وما شكتا منك او ظنتا ط ر ب ت لقمريتي مربع على غصني ي ظاله غنتا بدت لهما زهرات الربيع فاحسنتا ل ق و ل وافتنتا وتعدر نفسك عند الحنين وتعدر نفسك ان حنتا عديري من الدنيا ع ر د ن ي بظلمها فتمنحني قوتي ل ت أ خ ذ قوتي وجدت بها ديني دنيا فضرني و أ ض ل ل ت منها في مروج مروتي أ خ و ت ك ما خاتت عقاب لو ن ن ي قدرت على أ م ر فعدي أ خ و ت ي و أ ص ب ح ت في تيه ا ل ح ي ا ة مناديا ب أ ر ف ع صوتي أ ي ن أ ط ل ب صوتي ومازال حوتي راصدي وهو آ خ د ي فما ل م تاب ليس يغسل حوتي راني رب الناس فيها متابعا ه و ا ي ة فويحي يوم أ س ك ن هوتي وما برحت لي ا ل و ة حرجيه تسير من رطب العظات أ ل و ت ي أ ب و ت ك يا إ ث م ي ومن لي ب أ ن ن ي أ ت ي ت ك فاشكر لا شكرت أ ب و ت ي لقد رجت الله النفوس لكشفه أ م و ر ا ف أ ع ط ى أ ن ف س ا ما ترجت ف إ ن تنجك الخيل ا ل م ع د ة للوغى فعن قدر ي أ ت ي من الله نجتي وشتان قتلي في التراب شجاجها و م ق ت و ل ة بين المجالس شجتي نوائب إ ن جلت تجلت سريعه و إ م ا توالت في الزمان تولت ودنياك إ ن قلت أ ق ل ت و إ ن قلت فمن ق ل ة في الدين نجت وعلت غلت و أ غ ا ل ت ثم غالت و أ و ح ش ت وحشت وحاشت واستمالت وملت وصلت بنيران وصلت سيوفها وسلت حساما من أ د ا ت وسلت أ ز ا ل ت وزلت بالفتى عن مقامه وحلت فلما أ ح ك م العقد حلت قديما كرهت الموت والله شاهد وقد عشت حتى أ س م ح ت لي قرونتي و أ ح س ب ه لو جاءني ل أ ب ي ت ه ومن عند ربي ن ص ر ت ي ومعونتي اذا انا واراني التراب ف خ ل ن ي وما انا فيه قد كفيت ماونتي هي الراح تلقي الرمح من ر ا ح ة الفتى وتبدل منه كفه عود ناكتي وقد وثبت في ب ز ل ه ا وثب ح ي ة وما قتلت إ ل ا ب أ س و د ساكت ي أ ف ا ر س مقنب و أ م ي ر مصر نزلت عن الكميت إ ل ى الكميت فتلك ح م ي د ة آ د ت ك حيا وهذي أ ش ع ر ت ك خ ف و ت ميتي إ ذ ا لم يكن خلفي كبير يضيعه حمامي ولا طفل ففيم حياتي وما العيش إ ل ا ع ل ة برؤها الردى فخلي سبيلي أ ن ص ر ف لطياتي الا تتقون الله رهط مسلم فقد جرتموا في ط ا ع ة الشهوات ولا تتبعوا الشيطان في خطواته فكم فيكم من تابع الخطوات عمدتم ل ر أ ي ا ل م ث ن و ي ة بعدما جرت ل ذ ة التوحيد في اللهوات ومن دون ما أ ب د ي ت م و ا خضب القنا ومارن جيع الخيل في الهبوات فما فعلكم البهائم استحسنت هذه البهائم فعلكم من الغي في ا ل أ م ا ت والحموات و أ ي س ر ما ح ل ل ت م نحر دارع يعمكم بالسكر والنشوات جعلتم عليا ج ن ة وهو لم يزل يعاقب من خمر على حسوات س أ ل ن ا مجوسا عن ح ق ي ق ة دينها فقالت نعم لا ننكح ا ل أ خ و ا ت وذلك في أ ص ل التمجس جائز ولكن عددناه من الهفوات ونابى ف ض ي ع ا ت ا ل أ م و ر و ن ف ت غ ي سجودا لنور الشمس في الغدوات و أ ع ذ ر من نسوانكم في احتمالها فضوح الرزايا آ ت ن الفلوات فلا تجعلوا فيها الغوي ة مسلطا كما سلط البازي على القطوات تهاونتموا ا بالذكر لما أ ت ا ك م ولم و تحفلوا بالصوم والصلوات رجوتم إ م ا م ا في القران م ظ ل ل ا فلما مضى قلتم إ ل ى سنوات كذاك ب ن حواء بر وفاجر ولا بد ل ل أ ي ا م من أ ط و ا ت للشامتين رزايا في شماتهم فكن مصابا ولا تحسب من الشمت يبدو سرور أ ن ا س أ ظ ه ر و ا حزنا و إ ن تستر خلف ا ل أ ل س ن الصمت أ م ي ر قوم أ ص ا ب ت ه منيته فظل من قال إ ن ا ل م ر أ ة لم يمت خلصت من سبرات في السباريت ي ورب يوم كريت دون تكريت ي كم في ا ل س م ا و ا من صل ومن أ س د كلاهما خص في شطق بتهريت ي ما زرت دارك حتى شفني تعبي وخارت العيس في آ ث ا ر خريت ي والخير في ا ل أ ر ض ك ا ل أ ت ر ج منبته و و أ ل ز م الشر تدخينا بكبريتي الحمد لله قد أ ص ب ح ت في د ع ة أ ر ض القليل ولا أ ه ت م بالقوت ي وشاهد خالقي أ ن ا ل ص ل ا ة له أ ج ل عندي من د ر ي وياقوتي ولا أ ع ا ش ر أ ه ل العصر إ ن ه م ان عوشروا بين محبوب وممقوت يسير ي بي و ب غ ي ر الوقت مبتدرا الى محل من الاجال موقوت ا ت ف ن اخا ل م ل ك دفن المرء مفتقرا ما كان يملك من بيت ولا بيت ان التوابيت اجداث م ك ر ر ة فجنب القوم سجنا في التوابيت واردد الى الام شبحا طال معهدها بضمه وهي لا ترجى ل ت ر ب ي ك راعتك دنياك من ريع الفؤاد وما راعتك في العيش من حسن المراعاه ك أ ن م ا اليوم عبد طالب أ م ة من ل ي ل ة قد أ ج د ى في المساعات و أ م ك السوء لم تحفظك في سبب لا بل أ ض ا ع ت ك اصناف ا ل إ ض ا ع ا ت تبني المنازل أ ع م ا ر مهدمه من الزمان ب أ ن ف ا س وساعات إ ن شئت إ ب ل ي س أ ن تلقاه م ن ص ل ط ا بالسيف يضرب ف ع م د للجماعات تجدهم في أ ق ا و ي ل م خ ا ل ف ة وجه الصواب و أ س ر ا ر مداعات يباكرون ب أ ل ب ا ب و إ ن خلصت م ع ص ي ة و ب أ ه و ا ء مطاعات قالوا وقلنا د ع ا و ما تفيد لنا إ ل ا ا ل أ ذ ى واختصاما في المداعات تكسب الناس ب ا ل أ ج س ا م فامتهنوا أ ر و ا ح ه م بالرزايا في الصناعات وحاولوا الرزق ب ا ل أ ف و ا ه فاجتهدوا في جذب نفع بنظم او س ج ا ع ا ت مر الزمان فاضحى في الثرى جسد فهل تملا رجال بالملاوات والروح ا ر ض ي ة في راي ط ا ئ ف ة وعند قوم ترقى في السماوات تمضي على هيئة الشخص الذي سكنت هيئة الذي فيه على الشخص الى دار ن ع م ة او شقاوات وكونها في طريح الجسم احوجها الى ملابس عنتها واقوات و ق د ر ة الله حق ليس يعجزها حشر لخلق ولا بعث لاموات فاعجب ل ع ل و ي ة الاجرام ص ا م ت ة فيما يقال ومنها ذات أ ص و ا ت ولا تطيعن قوما ما ديانتهم إ ل ا احتيال على أ خ ذ ا ل إ ت ا و ا ت و إ ن م ا حمل التوراه قارئها كسب الفوائد لا حب التلاوات إ ن الشرائع أ ل ق ت بيننا إ ح ن ا و أ و د ع ت ن ا أ ف ا ن ي ن ا ل ع د ا و ا ت وهل أ ب ي ح ت نساء القوم عن عرض للعرب إ ل ا ب أ ح ك ا م النبوات الكون في ج م ل ة العوافي ل ل ك و ن في ج م ل ة العفاه لين الثرى للجسوم خير من ص ح ب ة العالم الجفاه قد خفت القوم فاستراحوا آ ه من الصمت والخفاه لم يبق ل ل ض ا ع ن ي ن عين تبكي على ا ل أ ع ظ م الرفات أ ر ى انكفاتي إ ل ى المنايا أ غ ن ى عن ا ل أ س ر ة الكفاتي أ ث ب ت لي خالقا حكيما ولست من معشر النفاتي خ ب ط ت في حندس م ق ي م و أ ع ج ز ت علتي شفاتي فمن تراب إلى تراب إلى ومن صفات إ ل ى صفات نعوذ بالله من غوان يكن باللب معصفات ومن صفات النساء قدما أ ل س ن ا في الود منصفات وما يبين الوفاء إ ل ا في زمن الفقد والوفاه كم ودع الناس من خليل سارت فما هم بالتفات دنياك م و م و ق ة أ ك ث ر من أ خ ت ه ا لم تبق من جزلها شيئا ولا شختها أ ت ى على ذ ر ه ا ا ل آ ت ي على بختها فانظر إ ل ى صنعها وانظر إ ل ى بختها خذي ر أ ي ي وحسبك ذاك مني على ما في من عوج و أ م ت ي وماذا يبتغي الجلساء عندي أ ر ا د و ا منطقي و أ ر د ت س م ت ي ويوجد بيننا أ م د قصي ف أ م و ا سمتهم و أ م م ت سمتي ف إ ن القر يدفع لابسيه إ ل ى يوم من ا ل أ ي ا م حمتي ارى ا ل أ ش ي ا ء تجمعها أ ص و ل وكم في الدهر من ثكل وشمت هو الحيوان من انس ووحش وهن الخيل من دهم وقمت ترنم في نهارك مستعينا بذكر الله في المترنمات عنيت بها القوارح وهي غر ولسن بخيلك المتقدمات يبتن بكل م ظ ل م ة وفج على حوض الردى متهجمات إ ذ ا الصبح الجياد أ ر ح ن وقتا حملن كمسرجات ملجمات وهينا والظلام عليك داج لدى ورق سمعن مهينمات ي ولا ترجع ب إ ي م ا ء سلاما على بيض أ ش ر ن مسلمات ي ولاه الظلم جئن بشر ظلم وقد واجهننا متظلمات ي فوارس ف ت ن ة أ ع ل ى مخي ل ق ي ن ك ب ا ل أ س ا و ر معلمات ي وسام ما اقتنعن بحسن أ ص ل فجئنك بالخضاب موسمات ر أ ي ن ا الورد في الوجنات حيما فغادينا البنان معنمات وشنفنا المسامع قائلات وكلمنا القلوب مكلمات أ ز م ن لجهلهن ح ص ا بدر غرائب لم يكن مثلمات أ ج ا ز ي ن ا التراب عن البرايا ب أ ف ل شخوصها المتجسمات نقعن بماء زمزم لا نصارى ولا مجسا يظلن مزمزمات وقد يصبحن عن بر ونسك ب أ ط ي ب عنبر متنسمات ت خواتم كأن الأفواه ف ض عن الصهب العذاب مختمات ي كؤوس من أ ج ل الراح قدرا ولكن ما يزلن مفدمات يكاد ي الشرب لا يبليه عصر إ ذ ا باشرنه متلثمات ي ف ن ت ه ن الجماجم عن مراد بشيب تنثنين مجمجمات ي خمور الريق لسن بكل حال على طلابهن محرمات ولكن ا ل أ و ا ن س باعثات ركابك في مهالك مقتمات صحبنك ا فاستفدت بهن ولدا أ ص ا ب ك من أ ذ ا ت ك بالسمات ومن رزق البنين فغير نائم بذلك عن نوائب مسقمات فمن يهاب ومن ثقل عقوق يهاب و أ ر ز ا ء يجئن مصممات و إ ن نعطى ا ل إ ن ا ث ه ف أ ي بؤس تبين في وجوه مقسمات يردن ب ع و ل ه ويردن حليا ويلقين الخطوب ملممات ولسن بدافعات يوم حرب ولا في غ ا ر ة متخشمات ودفن والحوادث فاجعات ل إ ح د ا ه ن إ ح د ى المكرمات وقد يفقدن أ ز و ا ج ا كراما فيالا ل ن س و ة ا ل م ت أ ي م ا ت يلدن عاديا ويكن عارا إ ذ ا أ م س ي ن في المتهضمات يرعن ك إ ن خدمن بغير فن إ ذ ا رحن العشي مخدمات و أ م ا الخمر فهي تزيل عقلا فتحت به مغالق مبهمات ي ولو ناجتك أ ق د ا ح الندامى عدت عن حملها متندمات ي تذيع السر من حر وعبد وتعرب عن كنائز معجمات ي وينفض الفها الراحات حتى تعود من النفائس معدمات ي وزينت ا ل ق ب ي ح ة فباشرته نفوس كن عنه مخزمات ي ويشربها فيقلسها غوي ل ق ش ا م الخفي من الشمات ويرفع شربها لغطا بجهل ك أ س ر ا ب وردن مسدمات لعل الربد عجن لها بربع ف إ ظ ن من السفاه م س ل م ا ت أ و الغربان ملن لها ببيض ن و ا س ع فانثنين محممات ي فان هلكت خروسك أ م ليلى فما أ ن ا من صحابك واللمات فعنك تعود أ ب ن ي ة المعالي و أ ط ل ا ل النهى متهدمات وقد يضحي صحاتك أ ه ل سجن وتلقين الكؤوس محطمات ولا تخبر شؤونك واجعلنها سرائر في الضمير مكتمات ف إ ن السر في الخلدين ميت أ خ و لحدين بين مقسمات وما الجارات إ ل ا جاريات بعيبك إ ن وجدن مهيمات فلا ت س أ ل أ ه ن د أ م لميس ف و ت في ا ل ن س و ة المتخيمات ولا ترمخ بعينك رائحات الى حمامهن مكممات فكم حلت عقود النظم وهنا عقودا للرشاد منظمات ي وكم جنت المعاصم من معاص تعود بها المعاضد معصمات ي ومن عاشرت من انس فحاذر غوائل مرد متهكمات ي متى يطمعن فيك يرين تيها ل أ ط ي ب مطعم م ت أ ج م ا ت ي ويرفعن المقال ا عليك جهلا وينفدن الذخائر ا مغرمات ي توهمن الظنون ا فكن ا نارا لما أ ش ع ر ن ا ه متوهمات ي إ ذ ا زين في أ ي ا م حفل بدت خيل المريد مسومات ي فغر ي زهر الحجال ولا تغرها فتسمح بالدموع مسجمات ي وليس عكوفهن على المصلى أ م ا ن ا من غوارر مجرمات ي ولا تحمد حسانك إ ن توافت ب أ ي د للسطور مقومات ي فحمل مغازل النسوان أ و ل ى بهن من اليراع مقلمات ي سهام إ ن عرفن كتاب لسن رجعن بما يسوء مسممات ي ويتركن الرشيد بغير لب أ ت ي ن لهديه متعلمات و إ ن جئنا المنجم سائلات فلسن عن الضلاله ذمنجمات ل أ خ ذ ن ا ل ت ل ا و ة عن عجوز من ا ل ل ا ئ فغرن مهتمات يسبحن المليك ا بكل جنح ويركعن الضحى ا م ت أ ث م ا ت فما عيب على الفتيات لحن إ ذ ا قلن المراد ا مترجمات ي ولا يدنين من رجل ضرير يلقنهن آ ي ا محكمات ي سوى من كان مرتعشا يداه ولمته من المتثغمات و إ ن طاوعن امرك أ فانهغيدا يزرن عرائسا متيممات ي أ خ ذ ن كريش طاووس لباسا ومسكا بالضحى متلغمات ي وابعدهن من رباك مكر سواحر يغتدين معزمات يقلن و نهيج الغياب حتى يجيء بالركاب مزممات ونعطف هاجر الخلان كيما يزول عن السجايا المسئمات وجمع طوائف العمار سهل علينا بالجوالب موذمات زعمنا ب أ ن في مغنى فقير كنوزا للملوك مصتمات ي فلا يدخلن دارك باختيار فقد أ ل ف ي ت ه ن مذممات ي و إ ن خالسن غرتك ارتقابا فحق أ ن يرحن مشتمات ي وساوي لديك أ ت ر ا ب النصارى وعينا من يهود ومسلمات ي ومن جاورت من حنف وسرب صوابئ فليبن مكرمات ي ف إ ن الناس كلهم سواء و إ ن ذكت الحروب مضرمات ولا ي ت أ ه ل شيخ م ق ل ب م ع ص ر ة من المتنعمات ف إ ن الفقر عيب إ ن أ ض ي ف ت اليه السن جاء بمعظمات ولكن عرس ذلك بنت دهر تجنبت الوجوه محممات من إذا لم عاما اللاء إذا يجد عام تفوقن الحوادث ا معدمات من الشمخ اعتزلن بكل عود و أ ف ن ي ن السنين مجرمات ويغتفر الغنى واخطا براس اذا كانت قواك مسلمات وواحده كفتك فلا تجاوز الى اخرى تجيء بملمات وان ارغمت صاحبه بضر ف أ ج د ر أ ن تروع بمعرمات ي زجاج إ ن رفقت به و إ ل ا ر أ ي ت ضروبه متقسمات ي وصنف ي الشرخ نفسك عن غوان يزرن مع الكواكب معتمات ي وقد ي س ر الغوي إ ل ى م خ ا ز بجنح في سحائب منجمات ي وما حفظ الخريده مثل بعل تكون به من المتحرمات ي يحوط ذ م ا ر ه ا من كل خطب ويمنعها مصاعب مقرمات إ ذ ا الغاران غرتهما بحل فدينك بالتورع والصبات فهذا قول مختبر شفيق ونصح ل ل ح ي ا ة وللممات طبائع أ ر ب ع جشمن أ م ر ا ف إ ذ ن لحمله متجشمات و أ ر و ا ح سوالك في جسوم يهن ب أ ن يرين مجسماتي ر و ي د ك يا س ح ا ب ة لا تجودي على السبخات من جهل هنيت ي طلبت د ي ا ن ة بين البرايا لقد أ ش و ت سهامك إ ذ رميت ي تزيوا بالتصوف عن خداع فهل زرت الرجال أ و اعتميت ي وقاموا في تواجدهم فداروا ك أ ن ه م ث م ا ل من كميت وما رقصوا حذارا من إ ل ه ولا يبغون إ ل ا ما حميت وجدت الناس ميتا مثل حي بحسن الذكر أ و حيا كميت كفي شموسك فالسرار أ م ا ن ة حملتها ومتى تملت رميتها ما أ م ل ي ل ا ت ا ل ع ت ي ق ة ب ر ة كنيتها للقوم أ و سميتها وهي ا ل ق ت ي ل ة لم تؤد بقتلها أ ص م ت ك من عرض وما أ ص م ي ت ه ا وعلى كرام الشرب نمت بالذي يخفونه و إ ل ى الكروم نميتها و ك أ ن م ا هي من ذكاء ن ط ف ة ص ف ق ت ه ا وبلؤلؤ أ ط م ي ت ه ا وشججتها حمراء غير م ب ي ن ة وضحا يرى في ناصع أ د م ي ت ه ا و م د ا م ة في راحتيك بذلتها ك م د ا م ة في عارضيك حميتها فتكت بشاربها ا ل س ل ا ف ة عنوتا حتى ف ن ت حي النفوس كميتها حملت كميتا تحت أ د ه م لم يزل في ا ل أ ش ه ب ي ن مقصرا بكميتها قد حاطت الزوجه ح ر ة س أ ل ت مليكها العون في ح ي ا ط ت ه ا غدت ببرس إ ل ى مرادنها او خيط غزل الى خياطتها اماطت السوء عن ضمائرها فلاقت الخير في اماطتها انما نحن في ضلال وتعليل فان كنت ذا يقين فهاته ولحب الصحيح اثرت الروم انتساب الفتى الى امهاته جهلوا من ابوه الا ظنونا وطل الوحش لاحق بمهاته قد يجوز الخب الشحيح جب ل م ا ء ولا يستحق نطح لهاته وكثير له اذا ق ي س ت الاشياء عظم يرميه بعض طحاته رئس الناس بالدهاء فما ي ن ف ق جيل ينقاد طوع دحاته من ص ف ة الدنيا التي أ ج م ع الناس عليها أ ن ه ا ما صفت كم عفه ما عف عنها الردى وكم ديار ل أ ن ا س عفت التفت ا ل آ م ا ل منا بها وقد مضى آ م ا ل ه ا م ل ت ف ت يا ش ف ة همت برشف لها فانتزعت أ ق و س ه ا ما شفت خفت لها نفس الفتى جاهدا وبينما ي د أ ب فيها ح ف ت لو أ ن ه ا تسكن في مثلها لكلفت فوق الذي كلفت و ا ل أ ر ض غذتنا ب أ ل ط ا ف ه ا ثم تغذتنا فهل أ ن ص ف ت ت أ ك ل من دب على ظهرها وهي على رغبتها ما اكتفت أ ت ن ت ف ي منا لاثامنا وخلتها لو نطقت لانفت نفوس تشابه أ ص ح ا ب ه ا ع ت و ا في زمانهم إذ ع ت ت وما يرتضي اللب عند البيان لا ما أ ت و ه ولا ما أ ت ت عبيري من ص و ر ة قد ع ت ت ومن كف دافنها ادحثت ونفس تمنت لذيذ الطعام فلما اصابت مناها غثت وجاتت لدى حاكم خصمها ومن غير حق لعمري جثت فلا ت ك ت ي ن لها انها لجسمك في ضعفه مارثت ثيابي أ ك ف ا ن ي ورمسي منزلي وعيشي حمامي و ا ل م ن ي ة لي بعث تحلي ب أ س ن ى الحي و ا ح ت ل ب الغنى ف أ ف ض ل من أ م ث ا ل ك النفر ا ل ش ؤ ث يسيرون ب ا ل أ ق د ا م في سبل الهدى إ ل ى الله حزن ما توطان أ و وعث وما في يد قلب ولا أ س ق ن برا ولا مفرق تاج ولا اذن رعت و غ ا ن ي ة في دار اشوس ظالم تسور مما لم يجب و ت ر ع ت يصاغ لها في حيها اي معسجد فهل امنت من لدغه حين تبعث ايا جسدي لا تجزعن من البلا إ ذ ا صرت في الغبراء تحيي و ت ن ب ث و إ ن كان هذا الجسم قبل افتراقه خبيثا ف إ ن الفعل شر و أ خ ب ث مناكب ساعاتي ركبت ف أ ب ت غ ي لباثا وسير الدهر لا يتلبث نهار وليل عوقبا أ ن ا فيهما ك أ ن ي بخيطي باطل أ ت ش ب ث أ ظ ن زماني كونه و ف س ا د ه وليدا بترب ا ل أ ر ض يلهو و ي ع ب ث من أ ح س ن الدهر وقتا س ا ع ة سلمت من الشرور وفيها صاحب حدث اعجب بدهرك اولاه واخره ان الزمان قديم سنه حدث او دارداه باجيال فكم حفرت اجداث قوم ولم يحفر له جدث من اعجب الاشياء في دهرنا والله لا ناس ولا والث اثنان باتا في فراش معا ف ا ص ب ح بينهما ثالث لقد لقي المرء من دهره عجائب يغلثها الغالث وكم بات ثاني عرس له فاصبح بينهما ثالث لا يرهب الموت من كان امرا فطنا فان في العيش ارزاء واحداثا وليس ي أ م ن قوم شر دهرهم حتى يحلوا ببطن ا ل أ ر ض أ ج د ا ث ا إ ذ ا مت لم أ ح ف ل بما الله صانع إ ل ى ا ل أ ر ض من جذب وسقي غيوثي وما تشعر الغبراء ماذا تجنه أ ع ظ م ذ ا ن أ م عظام ليوتي تقل جسومنا أ ق د ا م سفر مشت في ليل د ا ج ي ة بوعث وظاهر أ م ر ن ا عيش وموت ويداب ناسف لرجاء بعث فما رجل م خ ل د ة بحجل ولا أ ذ ن م ن ع ا م ة برعث أ ر ا ن ي في ا ل ث ل ا ث ة من سجوني فلا ت س أ ل عن الخبر النبيث ل ف ق د ي ناظري ولزوم بيتي وكون النفس في الجسد الخبيث لا خير في الدنيا و إ ن أ ل ه الفتى فيها مثان أ ي د ت ب م ث ا ل ت ي شر ا ل ح ي ا ة ب س ي ط ة م ذ م و م ة عمدت لها بالسوء كف الغالث و س ل ا م ة ك س ل ا م ة الجزء الذي بالضرب لز من الطويل الثالث اكرهت ان يدعى وليدك حارثا يا حارث ا بن الحارث ا بن الحارث تلك الصفات لكل من وطئ الحصى ما بين موروث واخر وارث لما ثوت في الارض وهي ل ط ي ف ة قدماؤنا أ م ن ت من ا ل أ ح د ا ث لم يستريحوا من شرور ديارهم إ ل ا برحلتهم إ ل ى ا ل أ ج د ا د لو نطق الدهر في تصرفه لعدنا كلنا من التفت قال لنا إ ن ن ي أ ح ج إ ل ى الله و أ ن ت م من أ ق ب ح الرفث نفثتكم م ر ة على غلط مني فهل تعذرون في النفث <تصفيق> أ ي ا أ ر ض فوقك أ ه ل الذنوب فهل بك من ذاك هم و ب ت وقد ز ع م ا ل ن ا ر م ب ع و ث ة تهدب ممن عليك الخبث وسيان ماض قصير المدى و آ خ ر باق طويل ل ب ث وخلقك من ربنا ح ك م ة لقد جل عن لعب أ و عبث وهل يحفل الجسم في رمسه إ ذ ا جاءه حافر فانتبت ح ض و ض فربع يخطى ا ل غ م ا م ة وربع يجاد وربع يدث وكم حدث من صروف الزمان يكرهه شيخنا والحدد مراس ا ل أ ذ ى ولباس الضنا وسقي الحمام وسكن الجدد